فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة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 ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال لئل المكنون جزاء أم بما كانوا يعملون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 وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة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 وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍ مِنْ يَحْمُورٍ لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم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 لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومِ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَاآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زق فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ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 في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تازيل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذ تنظرون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 فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حمين